Bismillahirrahmanirrahim Inna aruselna nuhan ila qawmihi Ananذir qawmah Ananذir qawmah min qabli an yatiahum Avaabun alim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 Maka, Inni dengaratulah mereka dengan jelas. Maka, Inni aku mengumumkan kepada mereka dan aku menegur mereka dengan kesabaran. Maka, عليكم مدرا وينددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقتكم أطوار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 وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن هدا ولا سواعا ولا يغوف ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهمون